ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو عزبه ليكونوا من اصحاب السعير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 فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَىٰ مَا لَمْ تَفْعَلْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فشقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من إن كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكنون السيئات لهم عذاب شديد وَمَا كُرُؤُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُوءُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُنَّ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُونَ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا لِعُمْرِهِ مِنْ عَمَرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ